ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 110. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 112. والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَالْإِنسِ إِنِ اسْتطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نارٌ ونحاسٌ فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 116. ربكما تكذبان 117. متكئين على فرش بطائنها من استبرق 118. وجن الجنتين دان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 124. وفيهن قاصرات الطرف لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. كأنهن الياقوت والمرجان 127. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء 116. إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جاء